بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى تَنَزَّلُ رَسُولُهُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى لُمْرَةٌ فَسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَارِبَ قَوْسٍ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُ قد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إن يرشى الصدرة ما يرشى ما زاغ البصر وما قضى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُدَّىٰ وَمَنَاتَ الثَّالِفَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَىٰ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ بُيْذَىٰ إِنْ إِلَّا أَسْمَاءٌ تَمَّيْتُمُوهَا ثَمَّ انْتُمُوهَا انْتُم وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ قُنُون إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَمَن مِنَ الْمَلَكِ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ بَعْدَ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الذين لا سِيرَتِي لا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ فَتَسْمِيَةَ الْأَنْسَ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحكمة الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَسْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُصُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَجِرْ وَاجِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى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 وأمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وَأَنَّهُمْ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَا وَقَوْمَ نُوحٍ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأْهَاهُ فَضَلَّ شَأْنُهَا مَا ضَشَّاهُ فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أجفة الآجفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وترحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا